ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما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 إلا أن قالوا إن كنا ظالمين بل نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بل نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه